9. استمع إلى أبيات جلال الدين الرومي ثم قرأها بصوت عال أمام أصدقائك في الصف هذا الصباح قطفت ورودا من البستان خشيت أن يلمحني البستاني سمعته يخاطبني بكل رقة ما الورود؟ سأمنحك البستان كله هذا اليوم يوم الضباب والمطر لا بد أن يجتمع الأصحاب فالصاحب مصدر سعادة مثل باقات الأزهار التي تولد في الربيع